عِدَّهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يُعْشَى السِّدَرَةَ مَا يُعْشَى مَا زَغَ الْبَصَرَ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبَرَ أَفَرَأَيْتُمُ الْعَذَّ وَالْعُزَّ وَمَنَٰثَ ٱلثَّٰنِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذَآ أَنقِسْمَةٌ طَيِّبَةٌ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ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 هو أعلم بكم إذا شأتم من الأرض وإذاتم أجنات في بطون أمهاتكم فلا تزك أنفسكم فلا تزك أنفسكم هو أعلم بمن التقا أ فرأيت الذي تولى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 يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنتى من نطفة إذا تمنى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 فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر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 إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس نستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعب فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ندكر كذبت ثمود بالنذر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 إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كشيم المحتضير ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدرك كذبت قول طب